الحمد لله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وجعل الردمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.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 فقَدًا كََّبوا بِالحَقتِ لَما جَ أَهُم فَسَفَ يأتيهِبْ أَن بَاءُ مَا كَوا بدِهِ يَسْتَزؤُون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 وَأَمْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ سَقْفًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا مِنْ تَحْتِهِمْ وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۚ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ فَأَخْلَفْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 وَلَو أَنزَلناَا مَلَ كََّ قُبئًا أَمْ مُرثُ مَدَ ي غَرون وَلَوْ جَعَناَاهُ مَدَكَل جَعَنَاهُ رَدُ لَهُ وَنَنَبَسْنَّ عَلَيْهِم مَا يَبِسُون وَلَمْ يَقْدِرْنِ اسْتَهْزِئَ بِغُصُولٍ مِنْ قَمَرٍ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ مَغْرُورٌ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ قُل لِّمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُل لَّهِ ۖ كَانَ بَعْلَهُ لَنَفْسِهِ الرَّحْمَنِ لَا يَجْمَعُ نَنكُم إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا ريب فيه Al-lazine khasiru فَهُمْ fahum la yu'minun مَا سَكَنَ saken fi allleil وَهُوَ annahar Wa قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَانظُرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ يُطْعِمُ عَلَى ظَمْأٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أكون أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُل إِ أَخَف قُلْ إني أخاف إِن أَخَافُ إِ صَييتُ رَبّ عَذَذَ يَو مِن نو مَنْلي يُصَف عَنهُ يَْمًا إِذِ 10. وذلك الفوز المبين 11. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 12. وإن يمسسك بخير فهو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرِ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَاذَةً قُلِ اللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن تَبِعَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ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 11. allذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 12. ومن أغلب ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته 13. لا يفلح الظالمون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 لَمْ ولم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 2. انظر كيف انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك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 ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فقالوا يا ليتنا درد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل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 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقُّ قَالُوا بَنَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكْفُرُونَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَاكَ إِذْ كُنْتَ عَلَيْنَا نَاظِرًا وَنَغْتَرِى إِذْ نَكُونَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا رُدًّا فَقَالُوا يَا دَيْنَتَنَا نُرَدُّ وَلَا مُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذرون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحنو بما بعثين ولو ترى اذ وقف على ربهم ولو ترى اذ وقف على ربهم قال اليس هذا الحق قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لِمَا كُنتُم تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلْقَاءِ اللَّهِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْقَائِلِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بُنْتَتَ قاعنت موت تن تن قالوا يا قالوا يا حسرا تنا علما فرطنا فيها قالوا يا على ما ضللنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على عهده ألا سا 7. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 8. حتى إذا جاءتهم الساعة بوتة قالوا يا قالوا يا حسرتنا على ما انثرفنا فيها وهم يحملون أوزارهم وَم الحَيهَا تُُّدْيا إِلَّا دَعب وَنهُ وَلَ الدَعرأَف وَطُ خَ للَِّذينَ يَتَّقُ أَفَل تَعكِدُون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 وَلَمْ يَقُمْ لِكُلِّ نَبٍّ إِلَّا رُسُلٌ بِالْقَاضِي كَفَصَبَرُوا عَلَى مَا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ولقد جاءك من بدأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو كل من فإن إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ على الهدى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ الظَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ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 بَنِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَضَّلْنَا قَطًى بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا مَنْ آتَيْنَا مِنَّا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الغلمات من يشأ الله يضذله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم الأرَأَيتَكُ إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أَنْ تَكُم ذَبُ اللههِ أَو أننْ تَنتكُم الساعةُ أَوي رَض اللههِ تَذعونَئِكُْ تُمم بَل اِنَّ يَا هُدَعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَمَّا قَدْ أَوْصَلْنَا إِلَيْهِم مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَّا أَنَّهُمْ يَتَوَبَّلُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ولكن قفت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نفوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما قوتوا أخذناهم بغته حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ فكُنْتُمْ عَدَانَ لِقَوْمٍ الَّذِينَ وَلَمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَرَأَينْتُم إ أَْ قَلَ اللهَّهُ سَممعكُمْ وَأَذ شَابًاكُم وَخَتَ مَا عَلَ قُلوا بِكُمْ وَخَْتَ مَا عَ انظر كيف نصلف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وَمَا مُقصِل المُسَدينَ إِللاا مُبَشرينَ وَمُذِرين فَمَنْ آمَنَ وَأَشْلحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيهِمْ وَلهُم يَحزَمُون وََّذينَ كَذبُ بِآياتِنَا يَدَّهُم العزابُ بِمَا كَامُ يَفقُون قل لا أقول لكم عندي خزائل الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم اندي ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفك يُرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ لَّا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا شَفِيعٌ عَلَيْهِمْ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 وَتَبُرودَهُم فَتَكُونَ مِنَو الوَّادِمِين وَكَذَل كَ فَتَن ذَعبَهُ بِذَبِل يَقُوا أَهَا أُول مَ النَبَّهُ عَلََيهِد بِ بَدِنَا أَلَي صَبلَّهُ وَإِذًا آتَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا كَتَنَادَى رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَتَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ تابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 10. وكذلك نفصل الآيات ولتستدين سبيل المجرمين 11. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَد ضَلَّنْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إنِ الحكم إِلَّا لَِّ يَقُف الحَقَّ وَهُو خَيرُ فَشدين قُ أَن عِذ مَا تَستَع جلودَ بِه قُب الأأَمررُ بَيد وَبَيدكُم واللَّهُ عَمُ بَّادِ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 ولا رطب ولا يابس الا كل امم دين مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ثُمَّ مَن ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ نَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عباده ويرسل عليكم حفرة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.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 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف يصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكي لكل نب ان مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتي فان ارض عنهم حتى يقودوا في حديث غير وَإِنَّ مَا يُنْسِينَا كَالشَّيْطَانِ يَعُضُّ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ عَلَىٰ قَدَمِكَ ضَرًا مَّعْنًا قَوْمَ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَنَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن بِّكْرَانَ عَنهُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ Lai se laha min dungi Allah waliu, wala shafiq Wa in ta'adil kul aadil inla yukha minha Aulāik al-lazina لَهُم شَرابُ مِنْ حَمِي لَهُم شَرُم مِن حَمم مِ وَذَابٌُ بِمَا كَون قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَلَا يُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا بَعْدًا إِنْ هَدَانَا اللَّهُ ونرد على أعقابنا بعد إن هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران, حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى Kul in hudà Allah huwa الhudà وأمرنا بمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي حَقٍّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 وكذلك كان يري اذا راه ما لكم تسماوا في السماوات والارض وليكون من المنقنين فلما جن علىهم الليل راان كوكبا قال هذا رببي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآنَ فِي بَعِيدٍ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ القول لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إن muhanifu wama ana minan musrikin wahaddahu qumu qala an وَلَا أَخَافُ مَا تُسْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا وَكَيْ فَأَخَقُ مَا أَسْرَكْتُم وَلَا تَخَانفُونَ أَنَّكُم أَنْسْرَكْتُم بِالَّهِ مَالَن يونَزِل بِهِ عَلَيْكُ سُ القون فَأَُّفَرِي قَيْ بِحَُّ بِالأَن إِن كُ تُم تَعَّمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا هَا إِلْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَوْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَمَ نَهْلَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وهارود. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصادحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وَكَُّ خَبنَّ عَلًَا الْعَادَمِين وَمِنْ آذَِ بِ وَدُدذنتِهِ وَإِ وَالِهِم 1. واجتبيناهم وهديناهم إلى شراط مستقيم 2. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده 3. ولو أشركوا لحيط عنهم ما كانوا أول إِكََّنَ آتَنهُمُكِن تَابَ وَدحُكم وَنُّ بُووَ فَإِن يَكحُوب بِههَا أُدَ إَ قضِ وَكَدْن بِهَا قمًاد لَسُ بِهَا بِكَافِرين أولائك الذين هدى الله فبِهداهم هم قانتون قل لا أسأركم على أن أجر إن هو إلا ذاكراد للعالمين وَمَا وما قدر الله حق قدره إذ مَا ما أنزل الله على بشر من شيء 2. قل من أنزل الكتاب بِهِ جاء به الموسى نورا وهلل للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتبكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ُزَوْهُم فيِي خظِهِم يَلَبُ وَهذ كِ تَبُ أَ زَدنهُ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِرُونَ وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا الْمَسِيحُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا وَلَوْ تَرَى إذانِمَُ ش وَالمَرت مَوْتِ وَمَل إكَ تُبَاسِطُ أَدم وَالمَل إِكَْ اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذابا هو لذما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون وَلَئِن قُدْتُمْ لَيَمُوتَنَّ خَرَّدًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَقْنَاهُمْ وَرَاءَهُ أَمْ هُم رِيكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ أَمْ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَنَقْطَعَنَّ طَعَامَنَا وَنَذَلُّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَمَنْ نَوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُفْكِرُونَ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 وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا له نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها فمن النخل مِنَ نَِْ مِطَأَيهَاِ وَابُذَلِيَتُ وَدَن ننتِ مِن عَنا بِن وَزَتُونَ وَبُ م وَالزَّيتُونَ وََْقُ مَالَ مُجتَِهَ يُلُ مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْضِنُ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْضِنُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا وخلقهم وخرقوا له بدين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون يديع السماوات والارض ان ما يقول له ولده ولم تكن له صاحا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم إِلَٰهُكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَٰلِقُكُمْ بِشَىْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَنْصَرَ الْفَلِينَ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا قد جاءكم بصائر من ربكم فَمَنْ أذصر فمن نفسه ومن عنيف عليها وما أن وكذلك مصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إليك. 1. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُسْرِكِينَ 2. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَسْرَكُوا 3. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 4. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلًا لا تَنصُبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيُصِبْهُمُ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ نَزَيَّنَّا لِكُلٍّ أُمَّةً مَّا تَنعَمُ عَمَلَهُمْ كُلَّ إِنْ كَزَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ثُمَ إلَ رَب بِهِم مَم جِعهُم فَيونَ بِئهُم بِمَا كَابُ ي مَدُ وَأَوْق صَغ بِالدهِم جَحْدأَم مِهِم لَإِ جَ أَتهُمْ آلًَا تُلَ يؤنِنَُّذِهَا إَِّ مَنْ آَةُعَ دَبلَّ وَمَاُشْ حَيركُم أَن نهَا إِذَا جَاء أَْتْ ل وَن قَِّبُ أَْ إِذ تَهُم وَأَدصَارَهُ كماَمَادَم يُؤمِنُوا بِهِ أَ وَلَ نَ وَنُ قَلِّبُ أَ إِذًا تَهُم وَأَذَ الصَارَهُم كماَمَالََ يُؤمِلوا بِهِ أَو وَدََوتِي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 مَا كَُوا لُؤمنِنُ إِللاا أَّ يَشَ أَلَّهُ وَلكِا أَنْثَرَهُم يَجَهَلُ وَلَوْ أن نَا نَزَّلنا إلَيهِمُمَدَ إِنكَ توَوَنْكَ لَمَهُم المَوْتَ وَوحَشَرنَا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وانشأنا للإنس والجن روحا بعضهم يوحى لبعض الى بعض فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا وَلَ شَ رَبّكَمَا فَعَلُ فَذَرُهُم وَمَا يَفْتَ وَلِ تَصرائِ دَيهِ أَ إِذًا تَُّذينَ لَا يؤِونَ بِالآخِرَةِ وَلَبهُ وَلَقُتَرفُون وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وَالَّذِينَ أَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ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 إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا وَلَا تَأكُلوا مَِّا لَن يُلكَ رِسُ اللهَِّ عَدَيْهِ وَإِنهُ لَفِسقُ وَإِنَّ الشَّ يَوْقينَ لَجُحونَ إِلَ أَودَ إِهِمْ لوجَادِدُوكُمْ وَإِن أَوْطَتُمُهُمْ إِ أَوَمَن كَانَ مَن تَنفَى فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي كَنَنَّ فَلُهُ فِيُّدُماتاتِ لَْسَ بِخَاددٍ مِهَا كَذَلٍ كَزُِّنَ للِكَافِرينَ مَا كَامُ يَعَّدُ وَنْكَ ذَالٍ كَجَعللنمْ فِي كلُلِّ قَوْيَةٍ أَنْ كَذِ وَمُجِنهَا لَمْكُر فيِيهَا وَمَن يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ فَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَدَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ شَدِرَهُ لِلْإِسْلَامِ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 قَدْ ثَمَّصَّلْنَا الْآنَ تِبْقُمْ يَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ مِنَ الْإِنْسِ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 يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِرْكُمْ ويستخلف, وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ دُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إنما توعدون لآت وما أنتم دمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة إِهُ دَ لِحُوَّادِمُون وَجَعَلُوا لِلهِ بَِّا ذَررَاء مِنَ الحَوْفِ وَالْأَنعَامِ لََْشبًا فَقَادُوا هذا لِلهِ لِزَنْ بِهِمْ فَقَدُ هذا لِلهِ لِزَأّهِم وَهَاذَ لِشُرَكَنَا فَمَن كَانَ لَدَيْهِ شُرَكَاءُ فَلَا يَرْجُوا إِلَى اللَّهِ وَمَن كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَرْجُو إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجِرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ حُذِمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءَ أَنْعَلَي سَيَجْعَلُهُم بِمَا كَانُوا يَسْتُرُونَ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 قَاعِدِينَ خَاسِرًا الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْ لَا ذَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً ۚ إِنَّ عَلِمَ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَّ أَن شَجَ نكِ مَعْر شَاتِكُ وَي مَعروا شَنتِ وَن نَفْلَ وَزَّر عَ مُخْتَلِ فًَا أُكُلُ وَنَفْلَ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الظَّنِثِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الذُّكُورِ اثْنَيْنِ آَّكَ رَينِ حَر وَمنِ الأُ سَيَينِ أَمَّاجْتَمَلَ عَلَيهِ أَحامُ الأُ سَيَين نَبّئُون ببعيلمِ إ كُنتُم صادقين وَمِنَ الْإِذْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ ثَمَانٍ قُلْ أَتُذَكِّرُنِي حَرَّ وَمَا أَمْرُ امْرِئٍ فَيَجُنَّ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنْسِ فَيَنِيبُ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِنْ وَصَّىكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ قُل لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فإنه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 وَمِنَ الذقَد وَنْ غننِ حَو وَن عَلَهِم شحُومَهُمَا إِللا بَا حَمَلَنتْ ظُهورهُمَا إِللاا ماَا حَمَلَنتْ أظهورهُمَا أَوْ مَ أفْتَانَ أو لَكِن كَجَزَائِنَا بِضَرِّهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَخُذْ غَضَبَ رَبِّكُم ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَهُ شَأْنُ ٱللَّهِ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آذَنَّا وَلَا حَرَّضْنَا وَلَا حَرَّضْنَا بِنُشَيءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ تُخْرِجُونَ هُنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الْوَهْمَ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَهُ شَأْنُ الآخِرَةِ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 وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا ذَطَنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ حَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّىٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقفط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كاننا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَشَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا شِرَاطِهِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ وَلَا تَتَّبِعُوا الصُّبُلَ فَتَثَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قَُّ آتَن موسَد كِْ تَذَتَلَامَ عََّ أَحْسَنَ وَتَفْصيدًَا بِكُ شيءَي إِ وَهُ دَو وَورَحمًا وَهُدَ وََحمَةًعَلَهُ بِدِقَ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 ثَق جكُ بَْهِك يِكُ وَهُ دَ وَورحمًا صَقد جَ أَنكُ بَْهِنا تُ بوبِكُ وَهُ فَمَنْ أَوْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُوا بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هل ينظرون الا ان تأتيهم البلاء فأتأو يأت يا ربك او يأت اذا هم آن ينترب ربك يوما يأتي الدوام آن ينترب ربك لا ينفع نفسا ايمانها لمن تنكن امنت من قلب لَئن يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمِنًا مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ إِنْ تَغْرُرُوا إِنَّ اللَّهَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِجَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ فُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْ سَنَنت فَلَهُ عَشر أَن فَذِهات وَمَنْ جَأَذِ السَّّئَةِ فَلَا يُجزَ إَِّ مِث لَهَا وَهُم دَُمُد قُل إِنِيهَذَِي رَمْ إِذَاشرِراطٍ مُستَطِيب مِنذينَطِجَمَدْ مِل تَئِذِ الرهِيم مِلكَ إِذ الرهِيم بَحَد فَو وَمَا كََ مِنَ المُشكركين 7. قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومباكي لله رب العالمين 8. لا شريك له 9. وبذلك أمرت وأنا أول قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تُنذِرُ وَانْذِرُ أَصْحَابَ الْأُخْرَى قُم إلََ بِكُ مَكُ فَيونَ بِكُ بِمَا كُُ فيِيهِ تَْتَدِف وَهَُلَذ جَلًَاكُ خَد إخَ الأو وَف كُ فَفعَض ضَو ج وَإِنْ رَأْسَعَ عَذَابٌ فَانْقَضِ عَذْبٌ دَرَجَاتِهِ لِيَبِيدَ وَلَكُم فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ